ومن ه و عبارة عن ا ل ج م م و الأولى ع ة شرح م و ض ع ا ل إ م م م ا ا ل ك بن أنس ا ل ل عليكم ل ل س ا ا م ورحمة ه و ب ر ك ا ت ه ا ل ح م د لله رب ا ل ع الاولى م ي ن صلى ل ل ه س م وبارك ع ل عبده و و ر س من ب ي ن ا م ح موطا د ع الامام ه وصحبه ي ن أ مالك ا بن الحج يقول هذا طلب لكثير م ا ل أ خ و ا ن والاشكال ان ه بعد الحج ت ب د أ د ر و س دروس المسجد اللي على الجدول فيصير فيه م ش ق ة يعني إ ذ ا ق ا م ن ا دروس غير اللي في الجدول ث ا ن ي ة يصعب في ا ل ت ك م ل الكتاب طيب طيب طيب وما ب ا ل ن س ب ة لكتاب الحج مناسك من هذا الكتاب إ ن شاء الله في آ خ ر أ س ب و ع من الشهر الحادي عشر من ا ل ق ع د ة والاسبوع ا ل أ و ل من ذي ا ل ح ج إ ن شاء الله هذا على ا ل ع ا د ة يعني إ ن شاء الله هذا يقول م س أ ل ة ذيل ا ل م ر أ ة رايت انه لا يجزئ فيه الغسل ذ لضعف ك ل الحديث لكن أ ل ا يمكن ان يطهره التراب ل أ ن الحديث ص ح ح و بعض ا ل ع ل م يقول م ش ه و ر ا م ذ ا ب الامام احمد انه لا يطهر ش ي ئ ب غير الماء و ا ل ر و ا ي ة ا ل أ خ ر ى عنه يطهر الخف بالدلك المعروف م س أ ل ة الخف يطهرها ل د ل ك إ ذ ا وطئ أ ح د ك م ا ل أ ذ ى بخفيه فطهورهم التراب معلومه ان الخف لا يشرب ا ل ن ج ا س ة مثل ذيل ا ل م ر أ ة مثل الثوب يقول قال شيخ ا ل إ س ل ا م لم ي أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم ان يزال النجاسات بالماء وقد أ ذ ن ب إ ز ا ل ت ه ا بغير الماء في مواضع الاستجمار والنعلين وذيل ا ل م ر أ ة وهذا القوه والصواب على كل حال الحكم في هذا هو الخبر والحديث و إ ذ ا كانت ا ل ع ل ة م ع ق و ل ة أ ي ض ا صارت م ر ج ح ة لما يختلف فيه ا ل العلم من تصحيح وتضعيف ومن ت ر ج ي ح أ ي ض ا بين ا ل أ ق و ا ل فيختلف موضع الاستجمار ل أ ن ه ينقى إ ل ى حد بينما ذيل ا ل م ر أ ة قد لا يصنع فيه التراب شيئا إ ذ ا شرب ا ل ن ج ا س ة التراب لا يصنع فيه شيئا وجاء في حديث كبير و ي ه و ل و م التراب ا ولم نص على ا ل د ل ك كيفما ينص على ا ل د ل ك يقولون ذلك مما يشق التحرز منه فيخفف فيه كما خفف ي النعل على كل حال م س أ ل ة م س أ ل ة ت ر ج ي ح وهذا الذي يظهر والله اعلم يقول ما ص ح ة حديث معناه أ ن من صلى قبل الظهر أ ر ب ع وبعد الظهر أ ر ب ع وكيف تصلى ا ل أ ر ب ع ركعات التي بعد الظهر المعروف أ ن الرواتب ب ا ل ن س ب ة ل ص ل ا ة الظهر ا ل ق ب ل ي ة أ ر ب ع والتي بعدها ركعتان هذا الاصل وهذا هو ا ل أ ك ث ر وجاء ا ل أ ر ب ع قبل الظهر و ا ل أ ر ب ع قبلها فتعف على ع ا د ة المساله أ ل ة صحة في ل صلاة الليل ل ف ظ ا و ن ا ر مثناء مثناء ف إ ن صحه ذ اللفظ ا ي ت ص ل ب س ل ا م ي ن و إ ل الليل يجوز ص ا ة و ب س ا واحد م ق و من راجعه ح و ا ن ا ل ب ح ر خرج إذا م ن ه في في يمكن تذكيته وقت ك إن ا ن استثني بالنص مما كالسمك فلو مات حتف أ م ف ي ه بعد خروجه من البحر فهو حلال أ م ا ما عداه ف إ ن أ م ك ن ت تذكيته فهي ا ل أ ص ل إ ذ ا عاش بعد إ خ ر ا ج ه من البحر وكانت حياته م س ت ق ر ة فلا بد من تذكيته تقول ما حكم أ ك ل التمساح و الضفدع و سرطان البحر و سمك القرش التمساح و الضفدع تعيش في البر فلا تحل ليست من ب ي ت ة البحر سرطان البحر وسمك القرش كلها ب ح ر ي ة ت ؤ ك يقول ا م ر أ ة ن ذ ر ة تصوم ا لله كل يوم الخميس واثنين إ ذ ا سهل الله لها ما تريد ثم سهل لها فهي ا ل آ ن لا تستطيع الصوم بسبب شغل البيت و أ ط ف ا ل ه ا الصغار فماذا تعمل على كل حال يجب عليها أ ن تفي بالنذر إ ل ا إ ذ ا عجزت إ ذ ا عجزت عن الوفاء بالنذر ف إ ن ه ا تكفر كفرت ي م ي يقول هل من اداب طالب ع ل م الاتكاء في الدرس ومد الرجلين وغير هذا وما أ ث ر ا ل ت أ د ب بطالب العلم في تحصيل العلم وحصول ا ل ب ر ك ة فيه يقول وكذا م ق ا ط ع ة الشيخ أ ث ن ا ء ا ل ا ن ق ا ء الاتكاء أ ث ن ا ء الدرس قامت ا ل ح ا ج ة إ ل ي ه ف ل ا ص ل فيه الجواز قام ان كانت ا ل ح ا ج ة د ا ع ي ة إ ل ى ذلك ومثله مد الرجلين بعض الناس إ ذ ا أ ط ا ل كف الرجلين تؤلمه ولا يستطيع المشي عليها إ ل ا ب م ش ق ة فمثل هذا ا ل ح ا ج ة إ ذ ا دعت ا ل ح ا ج ة إ ل ى ذلك فلا ب س و إ ل ا ف ا ل أ ص ل نمد الرجلين بين الناس خلاف ا ل أ و ل ى اولى نقول أ ث ر ا ل ت أ د ب ب أ د ا ب طالب العلم في تحصيل العلم وحصول ا ل ب ر ك ة فيه على كل ح ل لزوم ا ل أ د ب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام جاء ليتممم مكارم ا ل أ خ ل ا ق و ا ل أ د ا ب ا ت ز ا م ه ا من المكارم فهي ش ر ع ي ة و كل ما عمل ا ل إ ن س ا ن بما علم أ و ر ث ه الله علم ما لم يعلم ب ر ك ة العلم العمل به فائدته العمل به و إ ل ا علم بلا عمل لا ق ي م ة له ف ل هو بال على صاحبه يقول هو رجل له أ م و متزوج و ا ل ز و ج ة لا تنجب ولكن ليس هو السبب السبب هو أ ن أ م الرجل قالت إ ن ه ا سمعت كلام على ا ل ز و ج ة في الشرف و ا ل ح ي ا ذ بالله وطلبت من ابنها أ ن يطلق ا ل ز و ج ة أ و تغضب عليه والرجل محتار بين ان يرضي أ م ه أ و يرضي زوجته التي قال عنها إ ن ه لم ير ى منها أ ي شيء مخل الشرف والرجل محتار بين أ ن يرضي أ م ه و يرضي زوجته التي إ ل ى آ خ ر تكرار هذا لا شك أ ن طاعه ا ل أ م من البر لكن ا ل ط ا ع ة بالمعروف إ ذ ا لم يكن هناك سبب ومبرر شرعي للفراق والطلاق فلا ط ا ع ة لها في هذا وجاء في حديث ابن عمر أ ن عمر رضي الله عنه أ م ر ه أ ن يطلق زوجته فقال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ط ع ب ا ك ومن مثل عمر من يقدر مثل عمر المصالح والمفاسد فبعض ا ل آ ب ا ء هداهم الله وبعض ا ل أ م ه ا ت ل أ د ن ى سبب يوجد مثل هذا الطلب و ا ل ط ا ع ة بالمعروف إ ذ ا لم يوجد مبرر للطلاق فلا ط ا ع ة في مثل هذا يقول رجل اقسم ب أ ن يصوم يوما ويفطر يوما ولم يشترط واصيب بمرض فماذا يفعل إ ذ ا لم يستطع الصيام يكفر و إ ل ا ف ا ل أ ص ل ان من نذر أ ن يطيع الله ب ل ي ط ي ع ه يقول ب ا ل ن س ب ة لحديث غسل اليدين قبل الوضوء هل هو ثابت أ ي ض ا ب ا ل ن س ب ة للوضوء من الماء الجاري أ م أ ن ه خاص بالوضوء من الاناء هذا عام كل من أ ر ا د أ ن يتوضا يغسل يديه قبل أ ن يشرع في الوضوء على سبيل الاستحباب وليس بواجب إ ل ا إ ذ ا قام من النوم, من النوم حكم من نسي الله أ ك ب ر أ و توهم أ ن ه نسي في ا ل ص ل ا ة غير ت ك ب ي ر ة ا ل إ ح ر ا م معلوم ان ت ك ب ي ر ة ا ل إ ح ر ا م ركن من أ ر ك ا ن ا ل ص ل ا ة لا تنعقد بدونها أ م ا تكبيرات الانتقال فالجمهور على أ ن ه ا س ن ة والحنابله يقولون ب ا ل و ج و د على كل حال من نسيت ر تكبير غير ت ك ب ي ر ا ل إ ح ر ا م ي ج ب ذلك بسجود سهم يقول كيف نحل تعارض حديث ابي هريره رضي الله عنه في غ ر ت ه فمن اراد ان ع م يطيل غرته و ت ح ج ي ل فليفعل ه و نهي العلماء عن ا ل ز ي ا د ة عن ث ل ا ث إ ط ا ل ة التحجيل ث ا ب ت ة من فعله عليه الصلاه والسلام حتى أ ش ر ع في العضد حتى أ ش ر ع في الساق فهذا مطروم وهذا لا يعارض الغسل غسل كل عضو ثلاثه ثلاثه يقول هل يطلق الرزق نسبته إ ل ى الله الرزق الحلال والحرام نعم من الله جل وعلا الرزق كله من الله حلاله وحرامه خلافا ل ل م ع ت ز ل ة الذين يرون أ ن الحاله من الله واما الرزق غير الحلال لا تجوز نسبته إ ل ى الله جل وعلا و ا ل م س أ ل ة م ع ر و ف ة عن ذلك يقول هل لبس ا ل ع م ا م ة و ا ل إ ز ا ر س ن ة إ ذ ا كان ليس ب ا ل س ن ة فكيف نرد على من قال إ ن ا ل س ن ة هي فعل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و ق ا ل ه وتقريره فقال ولبس ا ل ع م ا م ة و ا ل إ ز ا ر من ا ل س ن ة على كل حال اللباس عند اهل العلم من ا ل أ ع ر ا ف اللباس عرفي ف إ ذ ا تعارف الناس على لباس لم يرد فيه نص بخصوصه بمنعه أ و استحبابه فلهم ذلك فاللباس عرفي ما لم يكن من أ ل ب س ة الكفار أ و من أ ل ب س ة الرجال فيلبسه النساء أ و العكس ف ي م ن ع من أ ج ل المشابه يقول هل ي س أ ل عن ق ن ا ة المجد و هل تنصح بها ب ا ل ن س ب ة ل ل ق ن ا ة المجد هي أ ف ض ل ا ل م و ج و د ة ا ل آ ن فمن ابتلي ب ا ل آ ل ا ت فهي خير موجود ومن عافاه الله منها ف ا ل س ل ا م ة لا يعدلها شيء النهي في قوله فلا يسرع إ ذ ا سمع ا ل ا ق ا م ة عليه أ ن يمشي ع ي ا ل س ك ي ن ة والوقار هذا كله على سبيل الاستحباب عند اهل العلم يقول ورد أ ن ه مقتص من الصيام فاتى بصلاه وصيام على كل حال ثبت هذا اللفظ فهو نص و إ ل ا ف أ ه ل العلم عندما يتكلمون على قوله في الحديث القدسي الصوم لي و أ ن ا اجزي به قال و ا من وجوه اختصاصه أ ن ه لا تدخله ا ل م ق ا ص ة ف إ ن كان ثبتت هزيئه ب ص ل ا ة وصيام إ ل ى آ خ ر ه فهي نص ف الموضوع أ ف ض ل كتاب في ب ل ا غ ة ا ل ق ر آ ن الكتب التي تحدثت عن ه بلاغه ا ل ق ر آ ن ك ث ي ر ة ومنها بعض التفاسير مثل تفسير عبد السعود ح و ا ش ي البيضاوي فيها مباحث ك ث ي ر ة تتعلق بهذا ثم قال ضرب أعلم, أعلم, اعلم من جاء واعلم بمن جاء على كل حال الفروق ا ل د ق ي ق ة ز ي ا د ة الواو في بعض المواضع دون بعض و ز ي ا د ة الباء أ و الفاء هذه هناك كتاب اسمه د ر ة التنزيل وغره ة التأويل للخطيب الإسكافي للخطيب ذ التاويل كتاب نافع في هذا ا في يقول هل ك ب له ل ر ج ع وهل ك ت ب ه الأجر ا ل ج ب م يقول ب ب السيارة الرجوع في صلاة الجمعة منصوصا وما عداها عليه في ي ر أما ط الإلحاق على الجمعة يخفص ب ا ذ ه ب إلى الصلاة ل ا مساله ج ي ب ا ل ي ر ة ا يثبت ي ف أجر التشريك خ ط أ يقول مسألة ل ا مفصل القول في م س أ ل ة التشريك ولو خصص لها درس ل أ ه م ي ت ه ا م س أ ل ة م ه م ة جدا و م س أ ل ة ذات صور فروع تشريك ع ب ا د ة ب ع ب ا د ة و تشريك ع ب ا د ة بمباح تشريك ع ب ا د ة بمحظور ولها جرى تفصيلها في مناسبات ك ث ي ر ة فيرجع إ ل ى التسجيل بسم الله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 عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد م ن ولد المغيره بن ش ع ب ة عن أ ب ي ه عن المغيره بن ش ع ب ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غ ز و ة تبوك قال ا ل م غ ي ر ة فذهبت معه بماء فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته فلم يستطع من ضيقك ف أ خ ر ج ه م من ا تحت ا ل ج ب برأسه ة فغسل ومسح ومسح ل يديه ع ى الخفين فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الركعه التي بقيت عليهم ففزع الناس فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احسنتم عن مالك ٍ عن نافع ٍ وعبد الله بن دينار انه ما اخبره ان عبد الله بن عمر قدم الكوفه على سعد بن ابي وقاص وهو اميرها فراه عبد الله بن عمر يمزح على الخفين فانكر ذلك عليه فقال له سعد سل اباك اذا قدمت عليه فقدم عبد الله فنسي ان يسال عمر عن ذلك حتى قدم سعد فقال سالت اباك فقال لا ف س أ ل ه عبد الله فقال عمر إ ذ ا ادخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما قال عبد الله و إ ن جاء أ ح د ن ا من الغائط فقال عمر نعم و إ ن جاء أ ح د ك م من الغائط ع مالك عن نافع أ ن عبد الله بن عمر بال في السوق ثم توضا فغسل وجهه ويديه ومسح ر أ س ه ثم دعي ل ج ن ا ز ة ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليها عن مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أ ن ه قال ر أ ي ت أ ن س بن مالك اتى قبى فبال ثم أ ت ي في و ض و ء ف ت و ض أ فغسل وجهه و يديه الى المرفقين ومسح براسه ومسح على الخفين ثم جاء المسجد فصلى قال يحيى وسئل مالك كن ا ل رجل توضا وضوء ا ل ص ل ا ة ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه ايستانف الوضوء فقال لينزع خفيه وليغسل رجليه و إ ن م ا يمسح على الخفين من أ د خ ل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء و أ م ا من أ د خ ل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين وسئل مالك عن رجل توضا عليه خفاه فسهى عن المسح على الخفين حتى جف و ض و ء ه وصلى قال ليمسح على خفين وليعيد ا ل ص ل ا ة ولا يعيد الوضوء وسئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استانف الوضوء فقال لينزع خفيه ثم ليتوضا وليغسل الحمد رجليه ب وبارك عبده العالمين صلى الله وسلم وبارك على وسلم نبينا ورسوله آله محمد وصحبه م ع ي ي ن ق و رحمه ما الله تعالى باب جاء ف مسح ما مسح على الخفين ل باب جاء في متواتر ا عنه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام رواه و أ ف ت ى به وعمل به ا ل ك ا ف ة عن الكافه و ا ل ج م ا ع ة الذين لا يحصون فلا يحصى عدده نقله عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام جمع غفير من ا ل ص ح ا ب ة فهو متواتر عنه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولم يمكن ش ي ع ي ة ذلك إ ل ا المبتدعه ولذا يذكر أ ه ل ا ل س ن ة م س أ ل ة المسعى ا ل خ ف ي ن في كتب العقائد ل أ ن الخلاف في المسعى الخفين صار مع بعض أ ه ل البدع فصار حينئذ من ا ل أ ص و ل روي عن ا ل إ م ا م مالك رحمه الله أ ن ه أ ن ك ر المسعى الخفين و أ ن ك ر ت هذه ا ل ر و ا ي ة أ ن ك ر ه ا أ ك ث ر القائلين بقوله والروايات عنه ب إ ج ا ز ة ا ل مسعى الخفين في الحضر والسفر أ ك ث ر و أ ش ه ر وعلى ذلك بنى موطاه وهو مذهبه كما قرر ابن عبد البر و مذهب كل من سلك سبيله لا ينكره منهم أ ح د الاشاره إ ل ى مذهب لمن مالك هذا المنقول عنه ل أ ن ه تداوله بعض من ينقل الخلاف فلا بد من تفنيد هذه ا ل ر و ا ي ة و هذا كلام ابن عبد البر أ ن ك ر ذلك أ ك ث ر القائلين بقوله و الروايات عنه ب م ش ر و ع ي ة المسعى الخفين والقول بجوازه و إ ج ز ا ئ ه أ ك ث ر و أ ش ه ر وعلى ذلك ب ن الموطا كما ترون بل هذا قوله المعتمد وقول جميع من سلك سبيله رحمه الله من الحجازيين والعراقيين و غ ي ر ه فهذه ا ل ر و ا ي ة ض ع ي ف ة م ر ذ و ل ة عند المالكيه و ل ي س ا ل م ع ت م د ة و ا ل إ ش ا ر ة إ ل ي ه ا مثلما ذكرت ل أ ن ه ا يتداولها بعض من يعنى ب ذ ك الخلاف فلا يعرف عند أ ه ل ا ل س ن ة القول بعدم م ش ر و ع ي في ة المسح والصفين نعم قد يفهمون, قد يفهمون يفتي في م س أ ل ة أ و في ص و ر ة لا يصف فيها المسح فيطرد القول هذا موجود يعني مثل فهم بعض العلماء للنصوص يفهمون أ ق و ا ل ا ل ا ئ م ة على نحو من هذا ومعروف أ ن ا ل أ ت ب ا ع اتباع المذاهب يعاملون النصوص ا ل م ر و ي ة عن أ ئ م ت ه م م ع ا م ل ة النصوص الشرعيه يتعاملون معها كما يتعاملون مع النصوص الشرعيه ف إ ذ ا ذكر عن ا ل إ م ا م أ ك ث ر من قول كما لو ورد في ا ل م س أ ل ة أ ك ث ر من دليل متعارف مع التعارف ق ل ف إ ن أ م ك ن العمل بجميع ا ل أ ق و ا ل ولو بحمل المطلق على المقيده والعام على الخاص يعني في نصوص ا ل أ ئ م ة نعم تعين و إ ل ا أ ن عرف المتقدم و ا ل م ت أ خ ر ف ا ل م ت أ خ ر قوله و إ ل ا ف أ ق ر ب القولين أ و ا ل أ ق و ا ل إ ل ى أ ص و ل ه هكذا يقولون في التعامل مع ما يروى عن ا ل ا ي م ة يقول رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد من ولد م غ ي ر ة للشعبه عن أ ب ي ه هذا الاسناد وهمان ا ل أ و ل في قوله من ولد ا ل م غ ي ر ة بن شعب يقول ابن عبد البر رحمه الله وهم مالك في زعمه أ ن عبادا من ولد ا ل م غ ي ر ة يقول و أ ظ ن ه من ثقيف نعم يقول أ ظ ن ه من ثقيف من ولد أ ب ي سفيان بن ح ا ر ث ة وليس ذلك عندي بعلم ح ق ي ق ة يعني لم يجزم بن عبد البر في هذا وقد قيل إ ن ه عباد بن زياد بن أ ب ي سفيان بن حرب وعلى كل حال هو ليس من ولد م غ ي ر ة بن ش ع ب ة عن أ ب ي ه هذا أ ي ض ا وهم ثاني ي ق وهم ل و و و ه من يحيى وابن مهدي لم يقل عن أ ب ي ه غيرهما ومع ذلك فالحديث حديث ا ل م غ ي ر ة ص ح ي ح مخرج في الصحيحين وغيرهما عن ا ل م غ ي ر ة بن ش ع ب ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غ ز و ة تبوك قال ا ل م غ ي ر ة عن المغيره بن ش ع ب أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته ذهب لحاجته ففيه البعد عن الناس عند قضاء ا ل ح ا ج ة وهذا معروف أ ن ه عند إ ر ا د ة ا ل غ ا ء ط لما فيه من ر ا ئ ح ة ويصاحبه صوت أ م ا ب ا ل ن س ب ة للبول ف أ م ر ه أ خ ر نعم إ ذ ا اراد المذهب أ ب ع د إ ذ ا اراد الغائط أ م ا إ ذ ا اراد البول فثبت في الصحيحين وغيرهم من حديث حذيفه ان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام انتهى إ ل ى ص ب ا ط ة ق و م فبال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقولون ب ا ل ن س ب ة للبول أ م ر ه أ خ ف هذا يقول ورد في ن س خ ة محمد بن الحسن قوله وبهذا كله ن أ خ ذ وهو قول ابي ح ن ي ف م س أ ل ة المسح و ما يروى عن مالك فيه وبهذا كله ن أ خ ذ ه قول ابي ح ن ي ف ة ونرى ر مسحا ل م ق ي م يوم و ل ي ل ة وثلاثه ايام وليليها للمسافر وقال مالك بن أ ن س هذا قول محمد بن حسن لا يمسح المقيم على الخفين و ع ا م ة هذه الاثار التي روى مالك في المسح إ ن م ا هي في المقيم ثم قال لا يمسح المقيم على الخفين كيف ا ل ن س خ ة م و ج و د ة رواية, روايه محمد و ط رواية م م و ج و د ة صاحب الورقه ذ ه نعم لهذا من قول محمد بن حسن وليس من أ ت ب ا ع مالك و إ ن روا الموطن وليس من أ ت ب ا ع مالك و إ ن روا الموطن و إ ن روى عن مالك ف أ ت ب ا ع ه القائلون بقوله هم أ و ل ى بالقبول من غ ي ر ه في نقلهم لمذهبه أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم ذهب لحاجته في غ ز و ة تبوك وفي رجب سنه تسعه من ا ل ه ج ر ة تبوك ممنوع من الصرف ل ل ع ا ل م ي ة علم على ا ل ب ق ع ة ا ل م ع ر و ف ة و ا ل ت أ ن ي ث إ ن أ ر د ن ا ا ل ب ق ع ة وان اردنا المكان فهو مذكر منهم من يقول انه ممنوع لوزن الفعل تبوك مثل تقول فهو ممنوع لوزن الفعل قال ا ل م غ ي ر ة فذهبت معه بماء في ه خ د م ة الحر للكبير و أ ن ه لا غضضت عليه في ذلك بل خدمته عليه الصلاه والسلام شرف قال المغيره ف ذ ب بماء الله الله ت معه فذهبت ج ا الله الله فاسكبت الماء ء رسول وسلم صلى عليه عليه ف معه بماء فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء السياق يدل على أ ن ه استنجى بالماء ولم ي س ت ن ج به فذهبت معه بماء فسكبت عليه الماء فغسل وجهه وجه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ف س ك ب ت ع ل ي ه م مقتضاه أ ن ه ذهب إ ل ى حاجته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام م ف ر د ا فلما قضى حاجته واستجمر صب عليه ا ل م غ ي ر ة من الماء الذي ذهب به فغسل وجهه إ ل ى آ خ ر ه إ ذ ا ما ف ا ئ د ت قوله فذهبت معه بماء ذهب لحاجته فذهبت معه بماء فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت معه الاستجمار لا ذكر له هنا الاستجمار لا ذكر له هنا بل هو مجرد فهم واللفظ محتمل فذهبت معه بماء فاستنجا به في مكانه بالماء ثم جاء عليه ا ل ص ل ا ة و السلام فصببت عليه و لذا يقولون فيه الاستنجاء بالماء في الحديث في الخبر نعم نعم ا ل أ س ل و ب لا يعطي هذا ب ص ر ا ح ة التركيب لا يعطي هذه ا ل ف ا ئ د ة ب ص ر ا ح ة لكن قوله فذهبت معه بما ذهب إ ل ى حاجته فذهبت معه بما يدل على أ ن ه استنجى به كونه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام قام من مكانه الذي قضى فيه حاجته فجاء إ ل ي ه م ليتوضا عندهم لا يمنع ان يكون ذهب معه فاستنجى ثم رجع إ ل ى م ك ا ن الاول فسكب عليهم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه فيه دليل على جواز إ ع ا ن ة المتوضع م ت و ض ع يعانى ولا ب أ س بذلك تجوز إ ع ا ن ت ه ولو كان قادرا أ ن يزاول الوضوء بنفسه فسكبت عليه الماء فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه من ك م جبته فلم يستطع من ضيق ك م الجبه هذا ب ل ا ل ذ ل ا ف م ا ي ص ن ع ه ب ع ض ا ل ن ا س م ن ت و س ي ع ا ل أ ك م ا المكان ي ع ل ه ا المكان ي ع ل ى ا ل م ك ا ن يجعل ه ا ل م ا ن ج ع م ك ا ن ي ع م ك ا ن ي ا ل م ك ا ن ي ل هذا المكان يجعل هذا ا ل م ك ا يجعل ه ا ا ل م ن ي ع ا ا م ك ن ي ع ه م ك ن ي ل ه ا ا م ك ا ن ع ل ا ا ك ا ن ي ع ه م ك ن ي ل هذا ل م ك ي ا ل م ل ب و س و ف ي ا ل م ك ا ل ه ذ ك ا ي ع ل ه ذ ي ج ع ه م ك ي ج ه ذ م ك هذا ل هذا ل ع ل ه ي ع ل ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م ه ل تضييق الكم بحيث لا يستطيع إ خ ر ا ج اليد معه هل هو مشروع أ و أ ن نقول المطلوب الوسط وهذا من أ ج ل ا ل ح ا ج ة و أ م ا ا ل ز ي ا د ة على القدر الكافي إ س ر ا ف بعضهم يقول أ و يستنبط من ضيق كمه الجبه أ ن هذا الذي يوضع في ا ل أ ك م ا م ليضيق ا ل أ ك م ا م اللي يسمونها الكبك هذا الحديث أ ص ل في م ش ر و ع ي ة ه ل هذا صحيح وهل في الكبك ا ضيق نعم هذا ليس بالصحيح ا ل معروف عن أ م س ل م وغيرها أ ن ه م اتخذوا ا ل أ ز ر ا ر ل ل أ ك م ا م لئلا يبدء شيء من الذراع هذا ب ا ل ن س ب ة لمن للنساء على كل حال هذا و ص ف حال واقعه ذ ه ا ل ج ب ة التي عليه في هذا الوقت كانت ض ي ق لكمين فلم يستطع من ضيق كمي الجبه ف أ خ ر ج ه م ا من تحت الجبه فغسل يديه غسل يديه مرد بذلك الكفان والذراعان مع المرفقين ومسح ب ر أ س ه ومسح على الخفين ومسح على الخفين وهذا هو الشاهد من الحديث والحديث مخرج في الصحيحين وغيرهم فالمسح ثابت من فعله عليه ا ل ص ل ا ة و السلام فجاء رسول الله صلى الله عليه و سلم و عبد الرحمن بن ع و ف أ م ه م و قد صلى بهم ركعه النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام هو ا ل إ م ا م لكن لما ت أ خ ر عليهم و لا يدعون و لا يعرفون متى يحضر بادروا ب إ ق ا م ة ا ل ص ل ا ة و قدموا عبد الرحمن بن ع و ف أ م ه م و قد صلى بهم ركعه ولا شك أ ن ا ل إ م ا م أ م ل ك ب ا ل إ ق ا م ة لكن إ ذ ا عرف من حاله أ ن ه لا ي ت أ ث ر إ ذ ا قدم ا ل ج م ا ع ة غيره وخشي أ ن ي ت أ خ ر ت أ خ ر ا يعوق عن أ د ا ء ا ل ص ل ا ة في أ و ل وقتها أ و يشق على المؤمنين في الانتظار فلا مانع ح ي ن إ ذ ن أ ن يقدموا غيره ما لم يترتب على ذلك م ف س د والا ف ا ل أ ص ل أ ن ا ل إ م ا م أ م ل ك ب ا ل إ ق ا م ة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوفي امهم وقد صلى بهم ر ك ع ة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل ر ك ع ة التي بقيت عليهم يعني صلى معهم ر ك ع ة وقضى ما فات ه ففزع الناس فزع ا ل ن ا س ك أ ن ه م ا س ت و ع ب و ا أ ن يتولى ا ل إ م ا م غير النبي صلى الله عليه وسلم مع وجوده في حال حياته ومع قدرته واستطاعته ففزع الناس فلما قضى الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال احسنتم استغلال الوقت واداء ا ل ص ل ا ة في أ و ل وقتها ولم يثرب عليهم في هذا دليل على الجواز مثل هذا الصنيع إ ذ ا عرف من حال ا ل إ م ا م أ ن ه يرضى بذلك لكن إ ذ ا عرف من حاله أ ن ه يرضى ولا يرضى أ ن ينوب عنه غيره فهو أ م ل ك ب ا ل إ ق ا م ة لكن لو حصل هل يؤثر هذا على ا ل ص ل ا ة ص ل ا ة ص ح ي ح ة ص ل ا ة على الصلاه صحيحه و إ ن أ ث ب ت نعم المشقه المشقه اذا شق على مامومين فالمشقه تجلب التاسيب ثم قال بعد ذلك وحدثني عن مالك عن نافع ع ب د الله بن ذ ي ن ا ر أ ن ه م ا أ خ ب ر ا ه أ ي أ خ ب ر ا مالكا أ ن عبد الله بن عمر <تصفيق> قدم ا ل ك و ف ة على سعد بن أ ب ي وقاص وهو أ م ي ر ه ا من قبل عمر رضي الله عنه فراه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين ف أ ن ك ر ذلك عليه ف أ ن ك ر ذلك عليه بن عمر صحابي ط ا ل ت صحبته للنبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام مؤتسي مقتدي حريص على ا ل س ن ة روى ج م ل ة ك ب ي ر ة من ا ل أ ح ا د ي ث و أ ن ك ر على سعد حينما مسح الخفين فالصحابي قديم ا ل ص ح ب ة قد يخفى عليه من ا ل أ م و ر الجليه ا ل ظ ا ه ر ة ما يعلمه غيره خفي على عمر رضي الله عنه خبر للسيدان خ ف ي على ابي بكر أ خ ب ا ر حفاظا غيرهم فبن عمر أ ن ك ر المسح على سعد المسح على الخفين مع عقيده من صحبته و ك ث ر ة ج و ا ي ت ه والاحتمال الثاني أ ن ه ر أ ى أ ن المسح على الخفين منسوخ ا ل م ا ئ د ه كما فهمه بعضهم بعض ا ل ص ح ا ب ة فهم ذلك ثم بعد ذلك م ق ر ض خ ل ا ف وثبت ا ل إ ج م ا ع على جواز المسح والخفين جرير بن عبد الله ا ل ب ج ل روى المسح والخفين و إ س ل ا م ه م ت أ خ ر جدا بعد نزول س و ر ة ا ل م ا ئ د ة فقال له سعد سل ع د س أ ب ا ك عمر رضي الله عنه سل أ ب ا ك إ ذ ا قدمت عليه فقدم عبد الله على عمر ب ا ل م د ي ن ة ونسي أ ن ي س أ ل أ ب ا ه عن ذلك حتى قدم سعد من ا ل ك و ف ة إ ل ى ا ل م د ي ن ة فقال له أ س أ ل ت أ ب ا ك فقال لا ف س أ ل ه عبد الله فقال عمر إ ذ ا أ د خ ل ت رجليك في الخفين وهما طاهرتان ف ن س ى ع ل ي ه م وفي الصحيح أ ن عمر رضي الله عنه قال لعبد الله إ ذ ا حدثك سعد شيئا فلا ت س أ ل عنه أ ح د احد ث ك سعد شيئا فلا تسأل عنه أحداً. فقال ل تسأل ا أحدا عنه ف عمر إ ذ ا أ د خ ل ت رجليك بالخفين وهما طاهرتان والحال أ ن ه م ا طاهرتان يعني و أ ن ت على ط ه ا ر ة ت ا م ة ل أ ن الرجلين آ خ ر ما يقسى والحال أ ن ه م ا طاهرتان معا فامسح عليهم وهما طاهرتان حال كونهما طاهرتين معا ماذا نستفيد من هذا نعم ما تلبس إ ح د ا ه م ا قبل غسل الاخرى فمن غسل رجله اليمنى ثم أ د خ ل ه ا في الخف ثم غسل اليسرى ف أ د خ ل ه ا في الخف لا يصدق عليه أ ن ه أ د خ ل ه م ا يعني معا حال كون القدمين طاهرت إ ذ ا م ا ذ ا ي ص ن ع م ن غ س ل م ت ل ي ه ومجرد العملات المتحليه هي المتحليه ا ل ت م ن ان يكون ا ل م ت ل ي ه هي ا ل خ و ف ي خ ل ع ا ل م ت ه ه ا م ت ح ل ي ي ل ب س ح ل ي ه هي ا ل م ي ه هي ا ل ل ه ذ المتحليه هي المتحليه هي ا ل م ت ح ه ذ ا ل م ه ه ا ل م ت ل ا م ت ح ل ا ل م ت ح ي ه ه ا ل م ت ح ل ه م ه ذ المتحليه ي المتحليه هي المتحليه هي ا ل م ت ح ل ه هي ا ل م ت ل ه هي ا ل م ل ي ه هي ا ل م ي ه هي ا ل م ت ل ي ه ه ا ل م ت ل ي ه هي ا ل م ت ل ي ه هي ا م ت ح ل ي ه هي ا ل م ت ح ل ا ل م ت ح ل ي ي المتحليه ي المتحليه هي ا م ت ح ل ي ه هي المتحليه هي ا ل ل ي ه هي ل م ت ح ل ي ض ا ل أ ع ظ م ا ل ع ب ا د ة ت التي ه ا ل ص ل ا ة م س أ ل ة م س أ ل ة امتثال دنى ش ر ف على المسلم أ ن يدور معه حيثما دار نعم هذا ا ل أ ص ل ا ل أ ص ل في المسلم وغير المسلم أ ن ه عبد وخلق ل ل ع ب ا د ة فعليه أ ن يدور مع النصوص حيثما دارت و ي ت ج ح حيثما اجت وهما طاهرتان ف م س ح عليهما قال عبد الله و إ ن جاء أ ح د ن ا من الغائط قال عمر نحن يعني من الحدث ا ل أ ص غ ر قائد بول ق نوم ريح كل هذا يمسح إ ل ا الجنائب فلا بد من غسل مثلك قال نعم و إ ن جاء أ ح د ك م من ا ل غ ا ئ يعني فليمسح الخفين إ ذ ا لبسهما والقدمان طاهرتان بشرط الخف أ ن يكون ساترا للمحل المفروض ل ا ن ما خرج منه و ما برز من المحل المفروض يجب غسله ولا يجمع بين الغسل و المسح إ ل ا في ا ل ع م ا م ة كما جاء بذلك الغسل و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للخف فاما غسل و إ م ا مسح و ما ظهر من القدم من الرجل فرضه الغسل فلا بد أ ن يكون ساترا للمحل المفروض يقول حدثني عن مالك عن نافع أ ن عبد الله بن عمر بال في السوق بال في السوق البول عرفنا انه لا يلزم فيه البعد عن الناس لانه لا يصاحبه صوت وليست فيه رائحه وعرفنا ان النبي عليه الصلاه والسلام انتهى الى سباطه قوم فبال قائلا والحديث مخرجه الصحيحين وغيرهم حديث حذيفه بال في السوق ثم توضا فغسل وجهه ويديه ومسح راسه بقي عليه غسل الرجلين أ و البدل المسح على خ ف ي ن غسل وجهه ويديه ومسح ر أ س ه ثم دعي ل ج ن ا ز ة يصلي عليها حين دخل المسجد ن ب و ي فمسح على خفيه ثم صلى عليها ا ل آ ن فيه م و ا ل ا ت ولا ما فيه م و ا ل ا ت لكن هل السوق بعيد عن المسجد بحيث تنشف ا ل أ ع ض ا ء ت و ض أ فغسل وجهه ويديه ومسح ر أ س ه ثم دعي ا ل ج ن ا ز ة ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليه مسح على خفيه ل أ ن ه ل ب س ه م ا على ط ه ا ر ة ثم صلى على ا ل ج ن ا ز ة يقول ابن عبد البر ت أ خ ي ر ه مسح خفيه محمول عند أ ص ح ا ب ن ا محمول على نعم نعم على ا ل ن س ي ا ن محمول على النسيه ا وقال غيره ل أ ن ه كان برجليه عله ّ كان برجليه عله ّ فلم يمكنه الجلوس في السوق يقول ل أ ن ه محمول عند أ ص ح ا ب ه على النسيان وقال غيره ل أ ن ه كان برجليه عله ّ فلم يمكنه الجلوس في السوق هذا كله التماس لكن ما د ل ي ل على انه نسي نعم لما جاءت ا ل ج ن ا ز ة تذكرها الجنازه المناسبه المماز... المماز... نعم ظاهر ظاهر ص ن ي ع يدل على أ ن ا ل م و ا ل ا ت ليست واجبه صنيع. ظاهر صنيعه ظاهر صنيعه ان ا ل م و ا ل ا ت ليست و ا ج ب ة عندهم فمسح على خ ف ي ثم صلى عليه ا ثم ت و ض أ فغسل وجهه ويديه ومسح ر أ س ه احتمال أ ن ه لا يريد بذلك الوضوء الشرع لكن لما حضرت ا ل ج ن ا ز ة وخشي أ ن ترفع اكتفى بمسح خ ف ي ل أ ن من أ ه ل العلم من يخفف في ا ل ط ه ا ر ة عند خ ش ي ة الفوات ش ي ء الذي يفوت يخفف في طهارته ولذا يجيز شيخ ا ل إ س ل ا م رحمه الله تيمم ص ل ا ة الجنازه ا ل خ ش ي ة ان ترفع ابن عمر لو رجع ليتوضا وضوءا كاملا احتمل أ ن ترفع ا ل ج ن ا ز ة ص ل ح عليه وتنتهي فاكتفى على المسح و خ ف ي ن تحصيلا ل أ ج ر ا ل ص ل ا ة على ا ل ج ن ا ز ة هذا احتمال يقول حدثني عن مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن ر قيش ا ل أ ش ع ر ي المدني ثقه ة بصغار التابعين أ ن ه قال ر أ ي ت أ ن س بن مالك أ ت ى قبى فبال ثم أ ت ي بوضوء فتوضا فغسل وجهه و يديه ل ل ن ف ق ي ن ومسح ب ر أ س ه ومسح الخفين ثم جاء المسجد فصلى قال إمام مالك رحمه الله حينما رحمه عمر ذكر صنيع بن مسح على الخفين و صنيع أ ن س رضي الله عنه القصد من هذا أ ن المسح على الخفين معمول به عند ا ل ص ح ا ب ة بعد النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ب ا ل م د ي ن ة ا ل إ م ا م مالك رحمه الله إ ن م ا قصد بذكر ما ذكره عن ابن عمر و أ ن س ليبرهن أ ن المسح على الخفين ليس بمنسوخ بل ثبت من فعل ا ل ص ح ا ب ة بعد و ف ا ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام فليس منسوخا كما زعمه المبتدع قال يحيى وسئل مالك عن رجل ت و ض أ وضوء ا ل ص ل ا ة ثم لبس خفيه ت و ض أ وضوء ا ل ص ل ا ة ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه ايستانف الوضوء فقال لينزعه ف ي وليغسل رجليه رجل ت و ض أ وضوءه ل ل ص ل ا ة ثم لبس خفيه ثم نقض ا ل و ض و ء بعد نقض الوضوء نزع الخفين ثم ردهما في رجليه أ ي س ت أ ن ي في الوضوء قال لينزع خفيه لماذا وليغسل رجليه ل أ ن ه لم يلبسهما على ط ه ا ر ة لم يلبس الخفين على ط ه ا ر ة ك ا م ل ة ومن شرط جواز ا ل م س ع الخفين أ ن تكون ا ل ط ه ا ر ة ك ا م ل ة قال لينزع خفيه وليغسل رجليه ل أ ن المسح عليهما بطل ب ن ز ع ه م و إ ن م ا يمسح على الخفين من أ د خ ل رجليه بالخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء بهذا الشرط و أ م ا من أ د خ ل رجليه بالخفين وهما غير ط ا ه ر ت ي ن بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين ل أ ن في الحديث جعل ا ل ط ه ا ر ة قبل لبس الخفين شرطا لجواز المسح أ ه و ى ا ل م غ ي ر ة لينزع الخفين فقال دعهما ف إ ن ي أ د خ ل ت ه م ا طاهرتين قال عمر إ ذ ا أ د خ ل ت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فالطهار شر ف إ ذ ا نزع الخفين بعد نقض ا ل و ض و لا بد أ ن ي ت و ض أ من جديد ليسوغ له المسيح لكن لو استمر على طهارته فنزع الخفين ثم لبسهما يمسح ولا ما يمسح يمسح يمسح على طهارته ا ل أ و ل ى لكن لو توظف ثم لبس الخفين ثم مسح مسح على الخفين ثم نزعهما من غير حدث ثم لبسه م ا ثانيا يمسح بعد ذلك كل ما يمسح نعم إ خ و ا ن هذه تختلف عن ا ل م س أ ل ة ا ل س ا ب ق ة عندنا صور ا ل ص و ر ة التي ذكرها ا ل إ م ا م رحمه الله ت و ض أ وضوء ا ل ص ل ا ة ثم لبس الخفيه ثم بال ثم نزعهما ثم رداهما إ ل ى رجله هذا لا بد أ ن يخلع ينزع خفين لماذا ل أ ن ه لم يات بالشرط وهو إ د خ ا ل الخفين في القدمين وهما ط ا ه ر ة ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ن ي ة توضا وضوءه ل ل ص ل ا ة وضوء كامل غسل رجليه ف أ د خ ل ه م ا في الخفين ثم نزع الخفين و ما ي ز ع ل ر طهاره ثم ردهما هذا ما في ش ك ا ل كما لو لم يلبسهما إ ل ا المره ا ل أ خ ي ر ه الصوره الثالثه طهاره كامله ثم لبس الخفين ثم أ ح د ث ثم مسح و استمر على طهارته بالمسح لا بالغسل مسح الخفين لا بغسل ا ل ج ل ي ن ثم نزع ثم أ ر ا د أ ن يعيد طهارته مستمره ومثله لو أ ر ا د أ ن يستمر على طهارته ولا يلبس خفه هذا الوضوء ما حكمه مسح على الخفين ثم نزعهما واستمر على طهارته نعم نحن بينهما نقول هو على طهارته و خ ل ع الخفين مثل حلق ا ل ر أ س الممسوح لا يؤثر في ا ل ط ه ا ر ة وهذا قول نعم او نقول أ ن ا ل ط ه ا ر ة بطلت ثم ي أ ت ي من يقول انه ليس في نواقض الوضوء خلع الخفين لم يذكر في نواقض الوضوء خلع الخفين ليس, بناقض ليس بغائط ولا بول ولا نوم ولا ريح والصواب أ ن ه نعم كيف ا ل آ ن أ ر ا د أ ن يصلي هو غسل الوجه واليدين ومسح ا ل ر أ س بقي فرضا هذا الفرد هل هو ممسوح ولا مغسول ا ل آ ن بعد أ ن نزعل الخفين لا مغسول ولا ممسوح نعم هو غسل رجليه ما غسل ر ه نعم ولا ممسوح ليس في خفان مسعى عليه فنقول ليست ط ه ا ر ة أ ص ل ا هذه ط ه ا ر ة ن ا ق ص ة فيصلي بقدم برجل ليست م غ س و ل ة ولا ممسوحه فلا نحتاج أ ن نقول هذا من ا ل ن و ا ق ذ ما في ط ه ا ر ة أ ص ل ا كما لو ترك فضو آ خ ر لو ترك غسل الوجه و غسل ا ل ر أ س فيصلي برجل ليست م غ س و ل ة ولا م م س و ح ة ظاهر ليس بظاهر الشعر نقول الشعر ط ه ا ر ة أ ص ل ي ة وهذه فرعيه ولا يقاس الغرق ب ا ل غ ص ل نعم نعم ما لاحظ له ا ل آ ن هذا شخص أ ر ا د أ ن يصلي بعد أ ن مسح الخفين فنزعهما أ ر ا د أ ن يصلي برجل ليست م غ س و ل ة ولا م م س و ح ة ناقص من فروض الوضوء غسل ر ج و مسح الحائل ولا حائل ظاهر ل ا مب ظاهر ل أ ن ه ا ل آ ن يريد أ ن يزاول ا ع ب ا د ة برجل ليست م غ س و ل ة ولا م م س و ل ة وش بقي ا ل آ ن لا باقيه لو غسل رجليه و أ د خ ل ه م في الخوف ثم نزع الخوف قبل الحدث ط ه ر ت ه ب ا ق ي ط ه ر ت الرجل ب ا ق ي لكن ا ل آ ن ما غسل رجليه مسح على الخفين و أ ز ا ل الخفين لا رجل م غ س و ل ة ولا خف ممسورا اذن ا ل ط ه ا ر ة ليست بكامل ن ا ق ص ل أ ن ه يصلي برجل ليست م غ س و ل ة ولا ممسورا من م س أ ل ة الزام م س أ ل ة بيان و ج ه ة نظر يعني كونها تقبل وما تقبل ي ع ن يعارض كلام شيخ ا ل إ س ل ا م وشيخ ا ل إ س ل ا م على عين و الراس أ س شيخ ل إ من م س أ ل ة الزام عشان ما يطول النقاش هذا ر أ ي ن ا في ا ل م س أ ل ة وهو المذهب عند عن الحنابله م ا بيطول النقاش في هذه المسرحه شيخ ا ل إ س ل ا م شيخ الاسلام مع ا ع ي ن والراس ما تخرجنا على علم شيخ ا ل إ س ل ا م وكتب شيخ ا ل إ س ل ا م نعم نعم هو المذهب عند الحنابله الحنابل هو الراجح عندي ل أ ن ه يصلي برجل الله م غ س و ل ة ولا م ط ه ا ر ة الناقص ولا نقول هذا ناقص لا ل س بناقص لكن ما في ط ه ا ر ة أ ص ل ا ط ه ا ر ة ا ل ن ا ق ص ة يقول سئل مالك عن رجل توضى وعليه خفاه سئل مالك عن رجل ان توضع و عليه خفاه فسهى عن مسح الخفين حتى جفوا وضوءه نعم لو كان العهد قريب وما نشفت الاعضاء واسر رجلهم دي نعم بطهر الوضوء نعم هذه م س ح لو شخص تيمم تيمم ولبس الخفين تيمم لعدم المال م نحن نقول البدل له حكم المبدع ثم لبسه ا خ ف ي ن هل يمسح خ ف ي ن إ ذ ا لبسهما على تيمم هذا م س أ ل ة مفرعه عن م س أ ل ة ت ي م م هل هو مبيح ولا رافع بدل من كل وجه أ و رافع رافع مطلق أ و رافع رافع مؤقت وهذا بيجي شاء ا بيجي شاء ا يقول وسئل مالك عن رجل توضع عليه خفاه ف ا س أ ل ه عن المسح ع الخفين حتى جف و ض و ء ه وصلى قال ليمسح على, خفيه ليمسح على خفيه وليعيد الصلاه يعني ليمسح على خفيه ولا يعيد غسل الوجه واليدين ومسح ا ل ر أ س يمسح على خفيه فقط وليعيد ا ل ص ل ا ة وجوبا ل أ ن صلاته كانت بوضوء ناقص ما مسح على خ ف ي ن ولا يعيد الوضوء ك أ ن ا ل م و ا ل ا ت عند ا ل م ا ل ك ي ة إ ن م ا تشرع مع التعمد والذكر وهذا سهى عن مسح الخفيه هذا سهى عن ن س ب الخفين و أ م ا ب ا ل ن س ب ة لمن لا يرى ا ل م و ا ل ا ة هذا ما عنده مشكله حتى في ا ل ص و ر ة التي ذكرناها عند نزع الخف كمل بغسل الرجل الذي لا يرى ا ل م و ا ل ا ة توضا ومسح على الخفين وبعد ساعتين ث ل ا ث و على الوضوء نعم خلع الخفين يقول م س ا غ س ر ج ل ليك خلاص انت الرجل لان الموالاه يسد واجب وسئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم ا س ت أ ن ف الوضوء رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم ا س ت أ ن ف الوضوء قدم غسل الرجلين على ب ق ي ة ا ل أ ع ض ا ء عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم ا س ت أ ن ف الوضوء فقال لينزع خفيه ثم ليتوضا وليغسل رجليه لماذا ل أ ن ه لبس خفين حتى على قول من يقول بعدم ت ر ت ي ب حتى على قول من يقول بعدم الترتيب لا بد أ ن ينزع الخفين ثم يتوضا وضوء كامل سواء كان مرتبا أ و منكسا عندما من يقول بعدم الترتيب نعم ل أ ن ا ل ط ه ا ر ل ي س ت كاملا هذا غسل رجليه فيدخلهما الخف ثم غسل وجهه ويديه ومسح ب ر أ س ه يقول لينزع ا ل خ ف ي ن ثم يتوضا وليغسل رجليه ثم بعد ذلك يدخلهما في الخفين ل أ ن ه لم يلبس الخفين على ط ه ا ر ة ك ا م ل ة نعم نعم البدل ل ا حكم المبدا ما دام يغسل رجل ثم يغسل ا ل ث ا ن ي ة يمسح خوف ثم يمسح ا ل ث ا ن ي ة نعم باب العمل في المسح على الخفين عن مالك عن هشام بن ع ر و ة أ ن ه راى باه يمسح على الخفين قال وكان لا يزيد إ ذ ا مسح على الخفين على أ ن يمسح ظهورهما و لا يمسح بطونهما ع مالك إن انه س أ ل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيفه فادخل ابن شهاب إ ح د ى يديه تحت الخف و ا ل أ خ ر ى فوقه ثم أ م ر ه م ا قال مالك وقول ابن شهاب احب ما سمعت إ ل ي في ذلك باب العمل في المسح على الخفين أي صفة المسح على الخفين على في صفة أي كيف يمسح الخفين هل يمسح الظاهر والباطن ا ل أ ع ل ى و ا ل أ س ف ل أ و يكتفي بالظاهر فقط حدثني يحيى عمالك عم عن هشام بن ع ر و ة أ ن ه ر أ ى أ ب ا ه ع ر و ة الزبير يمسح الخفين قال هشام وكان عروه يعني اباه لا يزيد إ ل ى مسعى الخفين على أ ن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما ل أ ن ظهر الخف و محل ا ل و ج و ب قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالراي لكان ا س ف الخف اولى بالمسح من ع ل ا لماذا لانه هو ليباشر هو الذي يباشر ما يقتضي المسح اسفل الخف هو الذي يباشر ا ل أ و س ا خ والقاذورات التي تقتضي المسح لو كان الدين ب ا ل ر أ ي لكان أ س ف ل الخف أ و ل ى بالمسح من اعلاه وقد ر أ ي ت يقول علي رضي الله عنه وقد ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظهر الخفين وهذا ع ر و ة لا يزيد إ ذ ا مسح ع ل الخفين يمسح ع ل ظهورهما ولا يمسح بطونه يقول حدثني عن مالك أ ن ه س أ ل ابن شهاب على ن م الخفين كيف هو ف أ د خ ل ابن شهاب إ ح د ى يديه تحت الخف و ا ل أ خ ر ى فوقه ثم أ مره يعني مسح ا ع ل ى الخف واسفله ع ل ى الخف و و أ س ف ل ه قال يحيى قال مالك وقول ابن شهاب أ ح ب ما سمعت ه إ ل ي في ذلك لان م س أ ل ة مسح خف و والخف و يطلق على ا ل أ ع ل ى والاسفل يطلق على الجنه إ ذ ا مقتضى ذلك أ ن تمسح يمسح جانبين ا ي ا ج ا ن ب ي ا الخف ل أ ن ه يطلق من ج م ل ة الخف و يقول ابن عبد البر رحمه الله لم يختلف قول مالك أ ن المسح على خفين و على حسب المواصف بن شهاب يعني يمسح اعلى الخف واسفل إ ل ا أ ن ه لا يرى ا ل إ ع ا د ة على من اقتصر على مسح ظهور الخفين إ ل ا في الوقت يعني من اقتصر على ظهر الخف إ ن كان في الوقت أ ع ا د و إ ن كان بعد خروج الوقت لم يعد والوقت له شان عند ا ل إ م ا م مالك كثير ما يلزمون ب ا ل إ ع ا د ة في الوقت دون ما بعده يقول ابن عبد البر ولم يختلف قول مالك أ ن مسح ع ى الخفين على حسب و ص و ب بن شهاب إ ل ا أ ن ه لا يرى ا ل ا ع ا د ة على ما اقتصر على مسح ظهور الخفين إ ل ا في الوقت ومن فعل ذلك وذكر في الوقت مسح أ ع ل ا ه م ا و أ س ف ل ه م ا ثم أ ع ا د تلك ا ل ص ل ا ة في الوقت وهو قول ابن القاسم وجمهور أ ص ح ا ب مالك إ ل ا ابن نافع ف إ ن ه يرى ا ل ا ع ا د ة مطلقا على من فعل ذلك في الوقت وبعده يعني أ ش د من قول مالك و أ م ا الشافعي فقد نص على أ ن ه لا يجزئ ا ل م س على أ س ف ل الخف ويجزئه على ظهره فقط لا يجزئ ا ل م س على أ س ف ل الخف يعني ا ل ق ت ص ا ر عليه لا يجزئ ويجزئ ا ل م س على ظهره فقط ويستحب أ ن لا يقتصر أ ح د على ظهور الخفين دون باطنهما كقول مالك وابن شهاب إ ل ا أ ن ه عند الشافعي استحباب وعند مالك و ج و ب وقال أ ب و ح ن ي ف ة و أ ح م د و إ س ح ا ق وداود ج م ع الغفير من أ ه ل العلم يمسح ظاهر خفين دون باطنهما وهذا هو الراجح هذا هو الراجح ل أ ن ه الثابت عنه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من ح ل ي ث علي و ما جاء ف ي ا ل ر ع عن مالك عن نافع عبد ا مالك ف ل ل أن ه ب نعم ر رعى فانصره كان إذا فانصرف وتوضى ثم رجع فبنى ولم يتكلم عن مالك انه بلغه أ ن عبد الله بن عباس كان يرعوف فيخرج فيغسل الدم ع ا ثم يرجع فيبني على ما قد صلى عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيطن الليثي أ ن ه ر أ ى سيد بن المسيب و ع ف ه يصلي ف أ ت ى حجره ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ف أ ت ي بوضوء فتوضى ثم رجع فبنى على ما قد صلى يقول رحمه الله بابو ماجا ل ر ع ا ف ر ع ا ف مصدر ر ع ا ف كنصر ر ع ا ف يرفو ع كنصر ينصر و م ن ع يمنع رحاف و ك ر م ن ا روفا اي خ ر ج ا ل د م من أ ن ف ه ر ع ف ا و ر ع ا ف ا و ا ل ر ع ا ف و ا ل د م ب ع ي ن ه ر ع ا ف كما يطلق على الخروج خروج الدم يطلق أ ي ض ا على الدم نفسه يقول حدثني يحيى ع مالك عن نافع أ ن عبد الله بن عمر كان إ ذ ا رعف رعف انصرف من صلاته يعني اذا رعف و هو في ا ل ص ل ا ة انصرف منها ف ت و ض أ توضا و ا ل أ ص ل أ ن الوضوء يحمل على ح ق ي ق ة ا ل ش ر ع لكن س ي أ ت ي ما يدل على أ ن ا ل إ م ا م مالك يريد به الوضوء اللغوي يعني مجرد غسل الدم ل أ ن الرعاف لا ينقض الوضوء عنده ثم رجع فبنى على صلاته السابقه صلى ر ك ع ة ثم رعف ينصرف ويغسل الدم ويرجع فيصلي ما بقي من صلاته إ ذ ا لم يتكلم يبني أ م ا إ ذ ا تكلم فقد مضى ا ل ص ل ا ة والكلام في البنى على ما مضى من صلاته خاص بالرعاف عند ا ل إ م ا م مالك دون غيره من ا ل أ ح د ا ث على أ ن الرعاف ليس بحدث عند مالك انما يخرج ويغسل الدم ويعود فيبني ا عراف وهذا خاص بالرعاف عند مالك لما جاء عن من ذكر ابن عمر وابن عباس وسعيد كلهم ر أ و ا البناء في الرعاف خ ا ص ة وقال أ ب و ح ن ي ف ة يبني في سائر الاحداث أ ح د ث يبني في سائر ا ل أ ودليله حديث عائش لكنه ي حديث ل ل ه عائف ضعيف ولذا يرى كثير من ا ل ع ل م أ ن ه إ ذ ا أ ح د ث ي س ت أ ن ف سالف صلاته ولا يبني على ما مضى من أ ح د ث ه في صلاته فليتوضا نعم كيف وليبني على ما مضى اكثر أ ه ل العلم وكثير من أ ه ل العلم لا يرون البناء بل لا بد من الاستئناف ل أ ن ه بانصرافه وبحدثه فعل ما يبطل الصلاه إ ذ ا كانت ا ل ح ر ك ة ا ل ك ث ي ر ة تبطل ا ل ص ل ا ة فالمشي والذهاب و ا ل و ض و يبطل ا ل ص ل ا ة أ ي ض ا الحدث لا يقبل الله ص ل ا ة من أ ح د ث حتى يتوضا لا يقبل الله ص ل ا ة من أ ح د ث حتى يتوضا ومعلمه ان حديث عائشه ضعيفه مضاعفه لا ل ل ع ل ف إ ذ ا أ ح د ث ا ل إ ن س ا ن ي س ت أ ن ف صلاته من جديد يقول حدثني عن مالك أ ن ه بلغه أ ن عبد الله بن عباس كان يراف ويخرج فيغسل الدم عنه والمراد بقوله ف ت و ض أ في خبر ابن عمر فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلى ل أ ن وضوءه لما ينتقض عند مالك ولم يحصل منه م ن ا ف والرعاف ليس ب ن ا ف لكن ذهابه إ ل ى محل الغسل مكان الوضوء أ شك أ ن ه م ن ا ف وبعضهم يقول إ ذ ا استدبر ا ل ق ب ل ة بطلت صلاته يعني رعف او أ ح د ث ع ل ق قول اخر ثم ذهب فغسل الدم أ و توظف ثم عاد إ ل ى صلاته يلزم من ذلك ا س ت د ب ر ا ل ق ب ل ة ولا ما يلزم يلزم منه ولا ما هو لازم ها <تصفيق> حمايه لكن إ ن فعل بطل ا ل ص ل ا ة إ ن استدبر ا ل ق ب ل ة بطل ا ل ص ل ا ة ولا ليس بلازم تكون أ م ا ك ن الوضوء في ج ه ة ا ل ق ب ل ة فيذهب إ ل ي ه ا ثم ينحرف عنها يمينا أ و شمالا وهو مستقبل ا ل ق ب ل ة ويكمل صلاته وعرفنا ان القول المرجح أ ن ه لا يبني على صلاته بل يستانف وهذا أ ح ف ظ ل ل ص ل ا ة و أ ح و ط في إ ب ر ا ء الذمه والخروج من ع ه د ة الواجب بيقين يقول حدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن ق ص ي ط الليثي في انه ل ر ا سعيد بن م س ي ر ر ع ف و ص ل ي ف أ ت ى ح ج ر ة أ م س ل م ة حجرة أم سلمة فأتى حجرة أم س ل م ة ل أ ن ه ا أ ق ر ب موضع الى المسجد ليقل المشي في أ ث ن ا ء ا ل ص ل ا ة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ف أ ت ي بوضوء فتوضا أ ي غسل الدم وهذا هو ر أ ي ا ل إ م ا م مالك أ ن الوضوء المذكور في هذه ا ل أ خ ب ا ر كله وضوء لغوي وليس بشرع يعني ت و ض أ وضوءا لغويا يعني بمجرد غسل الدم ثم رجع فبنى على ما قد ص ل ف أ ف ا د فعل هؤلاء أ ن الرعاف ليس ب ن ا ق ض للوضوء و أ ن ه إ ذ ا خرج لغسله ولم يتكلم ولم يجاوز أ ق ر ب مكان يعني صار صارت حركته ومشيه ذ ه ا ب ومجيئه بقدر الحاجه أ ف ا د فعل هؤلاء بن عمر بن عباس سعيد أ ن الرعاف ليس بناقض للوضوء وهذا كله على ما جرى عليه لمن مالك رحمه الله و إ ل ا إ ن ص ر ف فتوضا بن عمر سعيد أ ي ض ا اوتي بوضوء فتوضا الاحتمال ق ا ئ م أ ن ه الوضوء الشرعي أ و اللغوي لكن هذا ما فهمه لمن مالك أ ن ه وضوء لغوي و أ ن ه إ ذ ا خرج لغثه ولم يتكلم ولم يجاوز أ ق ر ب مكان يبني على ما صلى و م س أ ل ة نقض الوضوء بالرعاف م س أ ل ة تقدمت عند ا ل إ م ا م مالك رحمه الله ولا ي ت و ض أ إ ل ا من حدث يخرج من ذكر أ و ذ ب ر أ و نوم وعلى هذا ما يخرج من البدن من غير السبيلين ولو كان فاحشا ف إ ن ه لا ينقض الوضوء عنده مالك الشافعي لا ينقذ الوضوء إ ل ا ما خرج من السبيلين وذهب أ ب و حنيفه و أ ح م د و إ س ح ا ق والثور وغيرهم إ ل ى أ ن الرعاف والفصد و ا ل ح ج ا م ة وكل نجس يخرج من الجسد يرونه حدث ينقذ ط ه ا ر ة وهذا سبق الكلام فيه نعم صلى الله ب ا ب العمل في الرعاه عن مالك عن عبد الرحمن بن حرمله الاسلمي أ ن ه قال ر أ ي ت سعيد بن المسيب يرعوه فيخرج منه الدم حتى تختضب أ ص ا ب ع ه من الدم الذي يخرج من أ ن ف ه ثم يصلي ولا يتوضا عن مالك عن عبد الرحمن بن مجبر أ ن ه راى سالم بن عبد الله يخرج من أ ن ف ه الدم حتى تختضب أ ص ا ب ع ه ثم يفتله ثم يصلي ولا يترضى باب العمل في الرعاف ما تقدم محمول ع ل ي ه م ذ ا ما كان الرعاف كثير هذا يغسل لكن إ ذ ا كان يسيرا يقول حدثني يحيى عن مالك عبد الرحمن بن حرلمان له الاسلمي انه قال رايت س ع ي د بن ح ل م ا ي ب ه يرعف هذا على أ س ا س أ ن رعف من باب نصره يرعف فيخرج منه الدم حتى تختبط اصابعه من الدم الذي يخرج من أ ن ف ه ثم يصلي ولا يتوضا و هناك رعف و ر و يصلي ف أ ت ى حجره ام سلمه ف أ ت ي بوضع فتوضا هذا محمول على ك ث ي ر و هذا محمول على القليل و اليسير معفو عنه فيخرج من الدم حتى تقتضب أ ص ا ب ع ه من الدم الذي يخرج من أ ن ف ه ثم يصلي ولا يتوضا و عرفنا أ ن هذا محمول على اليسير من الدم و الدم والقيح على القول بنجاستهما يعفى عن يسيرهما والقيح يعفى عن اليسير بخلاف البول الذي لا يعفى عن يسيره ثم يصلي ولا يتوضا لا وضوء شرعي ولا لغوي لا وضوء شرعي ولا لغوي ما دام حملنا الوضوء في الخبر ا ل أ و ل على اللغوي فهنا نقول أن م ن ف ي ه ليس المنفي و الوضوء الشرعي واللغوي و إ ذ ا أ ر د ن ا أ ن نقول أ ن هذا مطابق للخبر السابق ف ا ل إ ث ب ا ت لللغوي والنفي للشرعي فتوضا يعني وضوءا لغويا ولم يتوضا ولا يتوضا هنا وضوءا شرعيا ف ي ت ح د ا ل خ ب ر ا ن ي ق و ل وحدثني عن مالك عبد الرحمن بن المجبر أ ن ه ر أ ى س ا ل م بن عبد الله أ ح د الفقهاء سبع من التابعين بن سعيد أ ي ض ا ن و ر ا سالم بن عبد الله يخرج من أ ن ف ه الدم حتى تغتضب أ ص ا ب ع ه ثم يفتله ثم يصلي ولا ي ت و ض ع يفتله يحرك مرارا حتى ي ي ب س وينزل من أ ص ا ب ع ه من دون غ س ل وعلى كل حال اليسير م ع ف و ن عنه ثبت عن ا ل ص ح ا ب ة ان الواحد منهم يعصر ا ل ح ب ة والبثره و م ش ب ه ذلك ولا ي ت و ض ع ولا يغسلونه هذا شيء يسير م ع ه و ل ا أ م ا الكثير فعرفنا الخلاف فيه عند أ ح م د وابي ح ن ي ف ة اسحاق داود ان هذا ناقض ك أ ن ه نجس فاحش يخرج من البدن مقيس على البول والغائب ومالك الشافعي لا ينقض و إ ن كان نجسا و أ ن ه لا ناقض إ ل ا ما يخرج من السبيلين صلى الله ب ا ب العمل فيمن غلبه الدم من جرح أ و رعاف عن مالك عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه أ ن المسور بن مخرمه اخبره أ ن ه دخل على عمر بن الخطاب من ا ل ل ي ل ة التي طعن فيها فايقظ عمر ل ص ل ا ة الصبح فقال عمر نعم ولا حظ في ا ل إ س ل ا م لمن ترك ا ل ص ل ا ة فصلى عمر وجرحه يتعب دما عن مالك عن يحيى بن سعيد أ ن سعيد بن المسيب قال ما ترون فيمن غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه قال مالك قال يحيى بن سعيد ثم قال سعيد بن المسيب أ ر ى ان ي و م ي ا ب ر أ س ه إ ي م ا ء قال مالك وذلك أ ح ب ما سمعت إ ل ي في ذلك يقول رحمه الله باب العمل فيمن غلبه الدم يقول ذكرتم ن سالم عبدالله حد الفقهاء ل س ا ب ع مع انه لم يذكر البيت السابع مختلف فيه على ث ل ا ث ة أ ق و ا ل بين اهل العلم منهم سالم باب العمل فيمن غلبه الدم من جرح او رعاف يقول حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه أ ن المسور بن م خ ر م ة أ خ ب ر ه أ ن ه دخل على عمر ب الخطاب من ا ل ل ي ل ة التي طعن ا فيها فايقظ عمر لصلاه الصبح عمر رضي الله عنه طعن ا في ا ل ا ه ا ل أ ب و ل ؤ ل غ ل ا م ا ل م غ ي ر ة بن ا ل عليه من ا ل ل ي ل ة التي طعن فيه ا بهذا يستدل من الصبح يستدل يرى من أن من ص ل ا ل ص ب ح من الليل الصبح من الليل و ل من النهار ا ل أ ك ث ر على أ ن النهار ي ب د أ من طلوع الصبح الى غروب الشمس ومنهم من يرى أ ن النهار ي ب د أ من طلوع الشمس إلى غ ر و ب ه الى من ط و ع الشمس ل إ غروبها والليل من غروب الشمس إ ل ى طلوعها ا ل آ ن الشمس كما في س و ر ة ا ل إ س ر ا ء آ ي ة الليل ولا ي ة النهار نعم كيف لا محونا آية、الليل. جعلنا ا ي ة النهار ف آ ي ة النهار الشمس و آ ي ة الليل القمر فالنهار مرتبط بالشمس والقمر والليل مرتبط بالقمر وهذه عمده الفلكيين و أ ص ح ا ب ا ل ه ي ئ ة كلهم يقولون أ ن النهار ي ب د أ من طلوع الشمس إ ل ى غروبها والليل من غروب الشمس إ ل ى طلوعها وهذا الخبر ك أ ن ه من هذا الباب من ا ل ل ي ل ة التي طعن فيها وهو طعن في صلاه ا ل ص ل ا ل م ت ش ج ع ه الفقهاء يرون أ ن النهار ي ب د أ من طلوع الفجر ي ب د أ من طلوع الفجر وعلى كل حال ا ل أ د ل ة من أ ق و ا ه ا مساله الصيام الصيام الصيام في الليل ولا في النهار في النهار و ي ب د أ من طلوع ا ل ص م ن طلوع الفجر الرواح إ ل ى ا ل ج م ع ة في الليل ولا في النهار في النهار لكن هل ي ب د أ من طلوع الفجر ا ل س ا ع ة ا ل أ و ل ى ت ب د أ من طلوع الفجر ولا من طلوع الشمس من طلوع الشمس يقول من ا ل ل ي ل ة التي طعن فيها ف أ ي ق ظ عمر كيف أ ي ق ظ عمر عمر رضي الله عنه لما طعن حمل إ ل ى منزله م غ م ن عليه مغمى عليه فقال رجل لن تفزعوه بشيء إ ل ا ب ا ل ص ل ا ة لن تفزعوه بشيء إ ل ا ب ا ل ص ل ا ة ينادى يا عمر يا عمر ما يرد ولا يجيب فقلنا ا ل ص ل ا ة يا امير المؤمنين فمسح عينيه ثم قال أ ص ل الناس قلنا نعم هذا همه همه ا ل ص ل ا ة النبي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م في اللحظات ا ل أ خ ي ر ة ا ل ص ل ا الصلاة وكل شخص وما يهمه ومن شاهد م ح ت ا ر ي ن ر أ ى العجب كل من علق قلبه بشيء حضره عند ا ل م ع ا ي ن ة لن تفزعوه بشيء إ ل ا ب ا ل ص ل ا ة هناك أ خ ب ا ر م ع ر و ف ة عند العنايه ببعض ا ل أ م و ر من له اهتمام ب ا ل أ ذ ا ن يهمه دخول الوقت يختم له بذلك ورؤيه في أ م ا ك ن ا ل ع ن ا ي ة مع ا ل إ غ م ا ء بعض ا ل أ ش خ ا ص الذين أ ذ ن و ا سنين طوال إ ذ ا حضر وقت ا ل ص ل ا ة تغير وضعه ا ل سمع من بعضهم ا ل أ د ا ن من كانت له ع ن ا ي ة ب ا ل ق ر آ ن واحد من شيوخنا رحمه الله صار على حادث ف أ د خ ل ا ل ع ن ا ي ة ولا يعرف أ ح د اطلاقا ولا يتكلم بكلمه ويسمع منه ا ل ق ر آ ن واضح نعم ومن له اهتمام بشيء منهم من بالدنيا أ و بالمعاصي أ و بالمنكرات ي ح ض ر في مثل هذا ا ل ل ولتجدون من, من يخرف ويختلط يكرر بعض ا ل أ ش ي ا ء ل أ ن ه علق قلبه بها في حال ا ل ص ح ة فلنعلق قلوبنا بما يسرنا أ ن يسمع منا ل أ ن هناك أ م و ر ما يسر كنا س م ع ان نكتبوها أ م و ر تخفيها عن الناس لكنها تبدو اما عند الاحتضار أ و قبل ذلك عند ا ل خ ر ق لن ت ف ز ع و ا بشيء إ ل ا ب ا ل ص ل ا ة فقلنا ا ل ص ل ا ة يا امي ثم سحا ثم قال صلى الناس قلنا ا ل آ ن بعض ا ل أ ط ب ا ء يزاو شيء من هذا ي س أ ل أ ق ا ر ب فالمريض في شيء في حال صحته يهمه ف إ ذ ا ذكروا لذلك ذكره به فتذكر فايقظ عمر الصلاه الصبح فقال عمر نعم ولا حظ في ا ل إ س ل ا م لمن ترك ا ل ص ل ا ة فصلى عمر و ج ر ه يثعب دما ولا حظ في ا ل إ س ل ا م لمن ترك ا ل ص ل ا ة ل أ ن آ خ ر ما يفقد من الدين ا ل ص ل ا ة فالشيء إ ذ ا فقد آ خ ر ه لم يبق منه شيء ينتهي ولا حظ في ا ل إ س ل ا م لمن ترك الصلاه ة ذ ا مما يعتمد عليهم ن يقول بكفر تارك ا ل ص ل ا ة إ ض ا ف ة إ ل ى ما روي من المرفوع والموقوف العهد الذي ب ي ن وبينهم الصلاه من تركها وقد كفر بين العبد ي وبين الكفر والشرك ترك ا ل ص ل ا ة و إ ي ر ذلك من النصوص التي تدل على كفره و إ ل ا م يجحد الوجوب أ م ا إ ذ ا جحد وجوبها كفر اجماعا فصلى عمر وجرحه يثقب دما يجري ت ف ج ر دما والحديث خبر أ ص ل فيمن لا يرقى دمه ولا ينقطع انه لا بد أ ن يصلي على حسب حاله كمن به سلس واستحاظه يصلي ولو كان الحديث جاريا إ ذ ا كان لا ينقطع ولا يكلف الله ن ف س ه لا و س ل ا يقول حدثني عمالك عن, عن يحيى بن سعيد بن سعيد بن المسير قال ما ترون في من غلبه الدم من ر ع ا ف فلم ينقطع عنه قال يحيى بن سعيد ع ن ص ا ر ي ثم قال ايش سعيد بن المسير أ ر ى أ ن يومئ ب ر أ س ه إ ي م ا ء سعيد بن المسير قال ما ترون في من غلبه الدم من ر ع ا ف فلم ينقطع عنه قال يحيى بن سعيد الراوي عن سعيد بن المسير ثم قال سعيد أ ر ى أ ن يومئ ب ر أ س ه إ ي م ا ء س أ ل سعيد ثم أ ج ا ب ما ترون بمن غلبه الدم من رعاه ف ل منقطع يعني هو يصلي أ ل ق ى وطرح ا ل م س أ ل ة على أ ص ح ا ب ه أ ل ق ى ا ل م س أ ل ة عليهم لم يجيبوا ف أ ج ا ب أ ر ى أ ن يومئ ب ر أ س ه اماء وطرح ا ل إ م ا م أ و العالم ا ل م س أ ل ة على أ ص ح ا ب ه مشروع في الصحيح أ ن النبي عليه الصلاه والسلام س أ ل أ ص ح ا ب ه مساجد لكن من أ ب ر ز ه ا سؤالهم عن ا ل ن خ ل ة يومئ ب ر أ س ه إ ي م ا ء م خ ا ف ة أ ن يلوث ثيابه وموضع صلاته بالدم ل أ ن ه م د م جالس فيخف خروج ا ل د م لكن إ ذ ا تحرك قام وجلس وسجد وزاد خروج ا ل د م قال يحيى قال مالك وذلك أ ح ب ما سمعت إ ل ي في ذلك ل أ ن ا ل إ ي م ا ء إ ذ ا جاز في الطين لو إ ن س ا ن اراد أ ن يصلي في واحد ما في مكان غير هذا نزلت ا ل أ م ط ا ر فصارت ا ل أ ر ض كلها واحد طين يومه ولا ي س ر ف على هذا الطين فهذا من باب أ و ل ى من غلبه الدم من باب أ و ل ى نعم الله جمهور ج م اهل ي العلم على أ ن ه نجس ج م ه وانا ر ل ل على ع م أ ه نجس و أ لا أ ع ر ف دليل ينهض على ن ج يقول س ي لكن الحلم على ن عامة هذا حتى ل الإجمع عليه نقل نقل لا لا يخالي ق رجل صام يوم ا ل ج م ع ة ل أ ن ه م سته شوال لكنه لم يصم يوم قبله ولا بعده ما دام حصل هذا يوسع إ ن شاء الله تعالى لكن يكره إ ف ر ا د ا ل ج م ع ة عن الصيام يقول هذا يقترح أ ن يكون هناك فاصل في منتصف الدرس ل ل إ ج ا ب ة على ا ل أ س ئ ل ة بمقدار عشر دقائق أ ك ث ر أ و أ ق ل وذلك تجديد النشاط و ا ل ا س ت ف ا د ة من ا ل أ س ئ ل ة ت ر ا ح طيب هذا طلب أ ي ض ا آ خ ر ك م ا ل الكتاب بعد الحج بعد العشاء إ ل ى أ ن ينتهي فالوقت كاف ل أ ن ه ق ر ا ب ه ث ل ا ث ة أ ش ه ر ويريدون بعد الحج بعد يعني, يعني و الى ل يوم. بس الاختبار بعد ص ل ا ة العشاء إ ل ى ا ل ا خ ت ب ا ر ا أ ن شهرين وثلاثه عشرين وعشرين ش يقول ما هي أ س ب ا ب ا س ت ج ا ب ة ا ل د ع و ة على كل حال هناك أ س ب ا ب وهناك موانع أ س ب ا ب منها بل من أ ه م ه ا طيب ا ل م أ ك ب والمشرب والملبس ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل ط ي ل السفر أ ش ع ث أ غ ب ر وهذه أ ي ض ا أ س ب ا ب لكنها وجد المانع ط ع م ه حرام وشربوه حرام البسه حرام و ذ ي بالحرام ف أ ن ا يستجاب ل ذ ل ك على ا ل إ ن س ا ن أ ن يطيب م ط ع م ه أ ط ي ب مطعمك تكون مستجاب بالدعوه ا ض ا ف ة إ ل ى حسن الظن بالله جل و ع د وان لا يستعجل و ي س ت ب ط ي ا ل إ ج ا ب ة والله المستعان ولا يدعو ب إ ثم و لا ق ط ي ع ة ر ح م <تصفيق> إ ن شاء الله يكمل ب إ ذ ن الله لكن هذا المدرس هو قال هذا الجاري الان ويصير فيه دوره في المسائل ا ل ق ر ي ب ة م د ة أ س ب و ع قبل ا ل عشر قبل ا ل عشر ذي ا ل ح ج ة و ا ل س ب ع ة الايام ا ل أ و ل ى من ذي ا ل ح ج ة العصر ا على العالم د ة في ا س في المسجد عندنا <تصفيق> وبيسجل <تصفيق> عشان يخفف شوي すみません。 الله عليك. باب الوضوء من المدي عن مالك ن انا, بالنظري. أنا بالنظري. بن ا نظر م و ل ا عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الاسود ان علي بن ابي طالب امره ان يسال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل اذا دنا من ا ل ه فخرج منه المدي ماذا عليه قال, علي قال علي فان عندي ابنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا استحي ان اساله قال المقداد فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إ ذ ا وجد ذلك أ ح د ك م فلينضح فرجه بالماء وليتوضا وضواه ل ل ص ل ا ة ع مالك أسلم عن زيد بن أ س ل م عن أ ب ي ه ان عمر بن الخطاب قال إ ن ي لاجده ينحدر مني مثل ا ل خ ر ي ز ة ف إ ذ ا وجد ذلك أ ح د ك م ف ل ي غ ص ل ذكره وليتوضا وضواه للصلاه يعني المذي عم أنه قال سالت س أ ل عبد الله بن عمر عن المذي فقال إ ذ ا وجدته فاغسل فرجك وتوضا وضوك ة ي ق وضوءك ل الله تعالى ل رحمه باب ا و من المذي المذي بفتح الميم بفتح و س و ن ا ل ا ل المعجمة الياء على وتخفيف أ ص ح ماء أبيض رقيق ل ز ج يخرج عند الملاعبه او تذكر الجماع او تكرار النظر حدثني يحيى ان مالك عن ابي النظر سالم بن أ ب ي اميه القرشي مولاه م و ل ا عمر بن عبيد الله تيمي ان سليمان بن يسار هو أ ح د الفقهاء عن المقداد بن ا ل أ س و د أ ن علي بن أ ب ي طالب أ م ي ر المؤمنين أ م ر ه أ ن ي س أ ل له رسول الله صلى الله عليه وسلم والسبب في ذلك أ ن ابنته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كانت تحت علي والصهر يستحي من صهره أ ن ي س أ ل ه يباشر السؤال لاسيما فيما يخص ا ل ع ش ر ة وما يتعلق بذلك ي س ت ح ع ل ي رضي الله عنه كان رجلا مذاء كثيرا مذاء وليس هذا بعيب إ ن لم يكن من مرض و إ ل ا كما قيل كل فحل يمزي كنت رجلا مذاء ف أ م ر ت المقداد أ ن يسال ا ن ب ي عليه الصلاه و ا س ل ا م وذلكم لمكان ابنته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام منهم عن الرجل إ ذ ا دانا يعني قرب من أ ه ل ه زوجته فخرج من محمد ماذا عليه قال علي ف إ ن عندي ا ب ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اسمح وجاء في بعض الروايات أ ن علي س أ ل النبي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م عن الملك فاما أ ن يكون أ ط ل ق عليه أ ن ه س أ ل ل أ ن ه أ م ر أ و ل أ ن ه أ م ر المعداد ثم س أ ل ل ي ت أ ك د قال علي ف إ ن عندي ا ب ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ن ا أ س ت ح ي أ ن أ س أ ل ه أ س ت ح ي أ و أ س ت ح ي ي ع ي ن واحد ة و ع ي ن نعم. نعم يا و ا ح د ة ولا يا ا ي ن كيف نعم لغه قريش بيئه تميم بياء واحد إن ا ل ل ه ل ا يستحي ف إ ذ ادخلت الجازم على المضارع قلت إ ي ش بياء واحد إ ذ ا لم تستح ي فاصنع ما شئت صح ولا لا أ و إ ذ ا لم تستح نعم على لغه قريش تثبت يا واحد تحد بواحد يبقى واحد إ ذ ا لم تستح ي فاصنع ما شئت وعلى لغه تميل بدنيا و إ ذ ا لم تستح ي بكسب نعم في كتاب ا ل أ د ب م ص ي ح البخاري باب إ ذ ا لم تستح ي بدنيا و فاصنع ما شئت و أ و ر د الخبر باليا نعم إ م ا م عشان تبحث و ش ي س ت ر تعرف صحيح يقول ما حكم ا ل ز و ج ة عندما تكون م ر ي ض ة و ي أ م ر ه ا الزوج بقيام الواجبات ا ل م ن ز ل ي ة إ ذ ا كانت لا تستطيع فلا يكلف الله ن ف س ه ل ا وسع لا يجوز له ان يكلفها ما يشق عليها لا يجوز ل ل ز و ج أ ن يكلف زوجته ما يشق عليها إ ذ ا كانت م ر ي ض ة لا تستطيع القيام بالواجبات ا ل م ن ز ل ي ة لا يجوز له أ ن يكلفها ما يشق عليها لكن أ ي ض ا هو من قبله له ب د ي ن شرعي له أ ن يتزوج ثاني تقوم بحاجاته نعم و ا ح د ت س أ ل تقول أ ن ا عندي أ ن ا لا أ س ت ط ي ع أ ن أ ن ج ا ب في كل س ن ة ا م ر أ ة تقول لنا ضعيفه ن ظ و ة الخلقه ذكرت الوزن ع ل مدري ثلاثين أ و خمس ثلاثين ن ظ و ة الخلقه ولا تستطيع أ ن ت ح م ل قلت تستطيعين احضار تقرير طبي قالت نعم استطيع احضار قلت لا يجوز له أ ن يكلفك بما لا ت س ت ط ي ع لكن له ب د ي ل شهر ش ي له أ ن يتزوج ا م ر أ ة تقوم بما يحتاجه وتنجب له ما يلقى قالت لا أ ن ا استطيع تستطيع الحمد لله الان حلول الشرع الشرع لا يضيق لمثل هذه ا ل أ م و ر أ ب د ا الشرع لا يضيق لمثل هذه ا ل أ م و ر والتعدد والحمد ا امر مشروع ويحل الكثير من الاشكال مجموعة مجموعة ل الكتاب البحث في إكمال الكتاب متى في و له بيبقى على ما هم وعلى نبي يستمر إ ن شاء الله لا ما, يمكن ما يمكن ما يمكن ما يمكن نعم هو بيسجل باذن الله نعم هذا شانه وبيسجل ان شاء الله يتاح للجميع يقول قال المقداد فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إ ذ ا وجد ذلك أ ح د ك م فلينضح فرجه بالماء والنضح ا ل أ ص ل فيه الرش يعني دون الغسل فلينضح فرجه بالماء وليتوضا وضوءه للصلاه دل على أ ن المذي نجس لكن ن ج ا س ت ه مخفه وليست كان ج ا س ه البول ويكفي فيه النضح فان نضح فرجه ونضح سراويله لقطع الوسواس ف إ ذ ا أ ح س بخروج بخروج شيء بعد ذلك أ ح ا ل ه إ ل ى هذا الماء الذي رشه على ثيابه وعلى فرجه فلينضح فرجه بالماء و ل ت و ض ا وضوءه ف ل ص ل ا ة فهو ناقض ناقض للوضوء و هو نجس ن ق ا س ة م خ ف ف ة لكن هل يجزي فيه الاستجمار أ و لا يجزي هل يجزي فيه الاستجمار كالبول أ و لا يجزي ل أ ن ه خال فلينضح فرجه بالماء النص على الماء والاستجمار لا يقطع الوسواس في مثل هذا نعم و إ ذ ا أ ر د ن ا ان نستعمل قياس ا ل أ و ل ى قلنا البول أ ش د نجاسه من المدى ويكفي فيه الاستجمار إ ذ ن يكفي المدى أ م ا ب ا ل ن س ب ة لمن ينقطع ا ل م د ي عنده بالاستجمار القول ب أ ن ه يكفي واضح قياسا على البول أ م ا من لا ينقطع عنده ا ل م د ي مصاب بكثرته ويخرج عندهم معه ل أ د ن ى سبب مثل هذا النضح ونضح السراويل لئلا ي ب ت ل بوسواس مثل هذه ا ل أ م و ر من مداخل الشيطان وكم من شخص ي س أ ل يقول لا ينقطع صل بالنجاس ما دام لا ينقطع يترك ا ل ص ل ا ة هذا من أ ع ظ م أ ب و ا ب أ و مداخل الشيطان على الحريص ل أ ن ه إ ذ ا وجد حرص مع شيء من الجهل يحصل بزلازل فعلى ا ل إ ن س ا ن أ ن يستعمل ما جاء في الحديث ينضح فرجه وجاء في ا ل ر و ا ي ة أ ن ه ينضح سراويله أ ي ض ا ي فرجه و أ ن ث ي ه وسراويله خلاص ينتهي بحيث لو خرج منه شيء بعد ذلك يحيله على هذا الماء الممضوح ولذا جاء عن عمر رضي الله عنه كما في قوله وحدثني عن مالك عن زيد بني اسلم عن أ ب ي ه أ س ل م عدو مولى عمر رضي ان ل ل ه ع ه أن عمر بن الخطاب قال إ ن ي لاجده ينحدر مني مثل الخريزه تصغير خ ر ز خرز معروف جواث الجمان من حذر مني مثل الخريزه ف إ ذ ا وجد أ ح د من ذلك فليغسل ذكره وليتوضا وضوءه ل ل ص ل ا ة ل أ ن ه ناقض يعني المذي هذا تفسير لقوله إ ن ي لاجده يعني المذي ف إ ذ ا وجد ذلك ت و ض ع الله ف ا ل ص ل ا ة ل أ ن ه ناقض و قبل ذلك يغسل ذكره ب ا ل ص ف ة التي تقدمت و مجرد نضح ينضح س ر ا ب ي ل ه ا ي ض و ما قارب من ذلك ليقطع الوسواس بعدما يغسل ذكره و ينضح فرجه خ ل ص ينضح س ر ا ب ي ل ه و حدثني عن مالك عن زيد بن أ س ل م عن جندب مولى عبد الله بن عياش مخزومي أ ن ه قال س أ ل ت عبد الله بن عمر عن المذي فقال إ ذ ا وجدته فاغسل ا فرجك وتوضا وضوءك للصلاه دل بهذا على وجوب الوضوء على من به سلس المذي ل ل أ م ر به توضا وضوءك ل ل ص ل ا ة وعلى من ابتلئ بذلك أ ن يلهو عنه كما س ي أ ت ي ف إ ن ق ر ل أ ن المسالك مثل الثدي إ ذ ا حصل هناك حرص نعم على الخروج أ و على عدمه الحاصل العكس هذه م ح ا ل ب تدر ب ا ل ن س ب ة للثدي يدر اللبن و المسالك تدر غ ي ر م ا يخرج منها و لذا تجدون أ ك ث ر من يبتلى من هو حريص على ان يخرج منه شيء لكن إ ذ ا لها عنه و غفل خلاص ينتهي تجدون بعض النساء تنزل عليه الحاجه و ا ل د و ر ة اذا حرصت على عدم نزولها اما لاغتنام الاوقات ا ل ف ا ض ل ة كالعشر رمضان أ و في الحج لعدم ا ل م ش ق ة وفوهه الرفقه تجدها تبتلى بهذه أ ي ض ا الشخص إ ذ ا أ ر ا د أ ن يجلس في المسجد مثلا م د ة أ ط و ل ثم خاف أ ن يخرج منه شيء تجد على ع ص ا ب ه ه ذ ا ا ل ع ص ا ب لا بد أ ن ترتخي إ ذ ا شدها فيخرج منه شيء ف على كل حال إ ذ ا له ا عنه وغفل ا عنه في الغالب أ ن ه لا يخرج منه شيء ولذا س ي أ ت ي في الخبر ا ل أ خ ي ر انضح ما تحت ثوبك بالماء و ل ه عنه م وهذا علاج نعم جاءت في بعض الروايه انضح فرجه وسراويله نعم جاءت من بعض طرق الحديث نفس الفرجه كوان ثيك نعم والله فيها كلام ا ل أ م ر ضاعف عند بعض اهل العلم لكن هم يبدون ع ل ة انها إ ذ ا نضحت بردت فقل إ ف ر ا ز ه ا لهذه المدينه ا نعم صلى الله باب ا ل ر خ ص ة في ترك الوضوء من ا ل م د ي ن عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أ ن ه سمعه ورجل ي س أ ل ه فقال إ ن ي لاجد البلل و أ ن ا أ ص ل ي أ ف ع ن ص ر ف فقال له سعيد لو سال على فخذي, فخذي ما انصرفت حتى أ ق ض ي صلاتي عن مالك عن الصلف بن زبيد إن انه قال سالت سليمان بن يسار عن البلل اجده فقال انضح ما تحت ثوبك بالماء و ل ا عنه يقول باب يصنع ما تقدر توضا و ض و ء ا ل ص ل ا ة لكن إ ذ ا استمر معه نعم يكون ح ك م حكم السلس و حكم ا ل ا س ت ح ا ر و لذا هذه ا ل ت ر ج م ة ليست على إ ط ل ا ق ه ا يقول م ن عبد البر في الاستنكار ترجمه هذا الباب ب ا ل ر خ ص ة بترك الوضوء من ا ل م ذ ل ي ليست من الباب في شيء ل أ ن ه لا ر خ ص ة عند أ ح د من علماء المسلمين في ا ل م د ي الخارج على ا ل ص ح ة كلهم يوجبون الوضوء و ي س ن ة مجمع عليها لا خلاف في ذلك فلم يبق إ ل ا أ ن تكون ا ل ر ق ص ة في خروجه من فساد وعله معنى هذا الكلام أ ن ه إ ذ ا خرج ل أ و ل م ر ة يغسل ينضح ويفعل ما تقدم و ي ت و ض أ منه لكن إ ذ ا تكرر خروجه وشق ق س ل ه صار حكمه حكم السلس و ص ا ر علة, عله حكمه حكم السلس ح ك م الاستحاضه قال حدثني ي ح ي ى عمالك عم عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أ ن ه سمعه يحيى بن سعيد سمع سعيد بن المسيب سمعه ورجل ي س أ ل ه فقال إ ن ي لاجد البلل وانا أ ص ل ي أ ف ا ن ص ر ف فقال سعيد لو سال على فقدي م ن ص ر ف ت حتى اقضي صلاتي أ ن هو حضر ل ل ص ل ا ة ب ط ه ا ر ة بطهاره ك ا م ل ة ثم بعد ذلك استمر ن ا يقول م ن عبد البر معنى قول سعيد أ ن ه يلزم من فحش س ل س بوله أ و مذيه أ و لم يرق دم جرحه أ و دمله أ ن يغسله من ثوبه ولا يدخل في صلاته حتى يغسل ما فحش منه وكثر ف إ ذ ا دخل في صلاته لم يقطعها ولو سال على فخذه يعني ياتي الى ا ل ص ل ا ة م ت ط ح ر ا ف إ ذ ا خرج بعد ذلك بعد أ ن فعل ما أ م ر به لا يلتفت إ ل ي ه ثم قال وحدثني عن ما مالك عن الصوت ل بن زبيت أ ن ه قال س أ ل ت سليمان بن يسار عن البلل أ ج د ه قال انضح ما تحت ثوبك بالماء انضح ما تحت ثوبك بالماء واله عنه هذا من باب العلاج لينقطع اذا لهوت عنه انقطع وهل يتوضا لكل ص ل ا ة باعتبار أ ن هذا الوضوء مبيح ل ل ص ل ا ة وليس برافع للحدث ل أ ن الحدث جهل فكيف نقول أ ن ه يرفع الحدث جاء أ م ر ا ل م س ت ح ا ض ب أ ن تتوضا لكل ص ل ا ة وحكم من به سلس بول او مد يوم اشبه ذلك حكم وحكم من لا ينقطع حدث على كل ه ا ل مساله خ ل ا ف ي ة هل يتوضا لكل ص ل ا ة فذهب ا ل مالك الى انه لا يجب عليه الوضوء لكل ص ل ا ة خ ل ص فعل ما أ م ر به و هذا هذا الوضوء الذي فعله لا ينتقض إ ل ا بناقض جديد و لكن يستحب ك ا ل م س ت ح ا ض و قال الشافع يتوضا لكل ص ل ا ة ل أ ن وضوءه هذا لم يرفع الحدث لكنه أ ب ا ح له فعل ا ل ص ل ا ة و ا م ل ح د ث متصف به ك ا ل م س ت ح ا ض و الله اعلم و صلى الله و سلم و بارك على عبده و رسول نبينا محمد و على آ ل ه و صحبه أ ج م ع ي ن